سلام عليكم ورحمة الله كلنا بننثى في احداث الدنيا وكلنا بنثى وبنغلط عشان كده كلنا محتاجين حد يجي ينصحنا ويفكرنا عشان ننتبه تاني ونصلح اللي احنا عملناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه يعني تصلح وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه عشان كده من أعظم رزق الله عز وجل عليك لو موجود ومن أعظم الح لو مش موجود الشخص اللي بيجي يدعوك ويفوأك جاء رجل للإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال التقلى فانطفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا